بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون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 ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبني اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسْتَمِعُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنْ نَبْلَعُنَّهُ كَمَا بَلَعْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَفْتِنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرتكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا فَأَتَوْهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا نَطَاغِي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 طَئِينٌ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَم لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ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 شك فَأتُ بِشكائِهِم إِ كَُ صَادِقين يوم يكشَفُعَ سَاقِ وَدَونَ إلَ السجود فَلَا يَستطون خاشعَةً أَبَصَارُهُم تَرهَقُهُ زِلَّ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَعْنِي وَمَنِ اكذَبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا فداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون